موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوح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 وأسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقي عن اليمن وعن الشمال طعيد ما يلفظ من طول إلا لديه رقيب عتيد جاءت سكره الموت بالحظ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك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 معتد مريب الذي جعل من الله إله آخر فالقيا فالقياه في العذاب الشديد قال ق في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي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 من خشي الرحمن من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام لهم ما يشاؤون فيها لهم ما يشاؤون